اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانقلف عن قومي انسنا لم مات وسوس تلقى المتلقيان عن الأمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد ونفخ في الصوت Og jæt kuld næfst med hæsææk og فَصَمَّمَ كَرِيمٌ مَعْدِيدٌ قَال القَرِينُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ مَكْرٌ لَكُمْ من ناعل خير معتدم قريب، الذي جعل مع الله إلى ذن آخر، فألقاه في العذاب الشديد. أري نور ربهما أطغيته ولكن كان في ظلام بعيد قل لك تصمولاً يا وقد قدمت إليك Om al pairämpar her, det havlet jeg til at pledse af øynene وأزلفت <تصفيق> الجنة لمن غير بعيد أنت وعدني كل خش يا وحنا بالغيب وجاء قلب منيب.